بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوين فلا سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذب كبعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين